Allah wa sen ya Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.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 رب انما مخن ما ظن طوله Hayal kırıklığına And <laughs> you Oh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.